سبحان ربي الأعلى ربي ربي ربي ربي سبحان ربي الأعلى وبحمده سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلى نيته وسره سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي سبحان ذي الجبروت والملك والكبرياء والعظمة سبحانك اللهم وما لا لا اله الا انت اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك